زغرا في دمانا عارفنا جرحنا قبل الولاده كنا في وطني نعزها بصدق وعاده زغرا في دمانا عارفنا جرحنا قبل الولاد كنا في البطون نعزنا بصدق وإراد إنا قد ولدنا على الزهراء نبقي بافتجاع حتى قد كبرنا وصرنا نبتغي فيها الشهادة كيف ننسى ورزايا فاطمة كيف ننسى حقوق العالمة كيف ننسى ورزايا فاطمة كيف ننسى هي حقوق العالمة لا وربي ستبقى عليها اللاطمة وعليها وستبقى دموع ساجمة وبها الفوز نرجو وحسن الخاتمة ومع الموت نحظى حياة دائمة كيف ننسى يورزايا فاطمة كيف ننسى حقوق العالمة لا وربي ستبقى عليها اللاطمة وعليها ستبقى دموع ساجمة وبها الفوز نرجو وحسن الخاتمة ومع الموت نحظى حياة دائمة أو زغراء كل شيء او كفانا انها ام ابيها زهراء الف ويلين من الله لكم يا ظالميها راحات وهي تنمو غصونا يتخفى الثار فيها عادات كيف عادات بما حلى على كل بنيها هي زهرة وهي تنمو غصونا يتخفى الثأر فينا عادت كيف عادت هي بما حلى على كل بنيها ظلمها هو كانت ثائرة أحرمها وباتت صابرة ظلموها وكانت ثائرة حرموها وباتت صابرة هاجموها وشنوا حروبا غادرة سلبوها حطوقا بكث جائرة طوقوها بنار لتبقى حائرة وَسُئِلَ أَحَادَا جَزَاءُ الطَّائِرَةِ وَسُئِلَ أَحَادَا جَزَاءُ الطَّائِرَةِ وَلَمْ هَا إِوَكَانَتْ حَرَمُهَا وباتت صابرة هاجموها وشنوا حروبا غادرة سلبوها حققا بكف جائرة طوقوها بنار لتبقى حائرة وسؤالي هذا جزاء الطاهرة وسؤالي أهدى جزاء الطاهرة وسؤالي أن هذا سؤالي اهذا <تصفيق> شيعوا فاطمة فاطمة فاطمة شيعوا